إ إن أَحْسَنتُم أَحسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِنْ أَسَأتُم فَلَهَا فَإِذاَا جَ أَوعُ آآخَِةٍ يَسُوجُهَاُم وَلَدَخُنُ الْ المَسجدِد وَدَخُلُ المَسجدِد كَمادَخَلُوه أَووَلَ مَرَّةِ وَلوتَبِّرُوا مَا عَلَ تَتْمير عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً إَِّ هذا القُرآلَ يَهْدِي للَِّته أَقُوَمُ وَُبَشِّرُ الْ المُؤمنين وَيُبَشّع المُؤمنِنينَّينَ ملونَ الصَّالِحاتِ أََّ لَهُم أَجرًا كَ كبير وَأَنَّينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ عَْتَدَنَ لَهُم عذاابًا أَلمَا.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 لِتَعْلَمُوا فَضْلَ مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ ٱقْرَءُوا۟ بِاسْمِ رَبِّكُمْ وَأَحْسِنُوا۟ كَمَا رَبَّيَٰنِى صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا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 وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لَوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا عَلَى آدَابَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نجوا إِذْ يَقولُُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعونَ إِلَّا رَجُلَم مَسْحُورَ أُنظُكَيفَ بَرَبُ لككَ الأمْثَلَ فَضَلُّ فَلَا يَستَطعونَ سَبِيلَ وَقَاوا أَِذَا كَُّا عِظَ مَو وَرُفَةً أَإَِّا.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 قُل لَعَسَى ان يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا فَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا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 وَإِم مِنْ قَيةٍ إلاا نَحْنُ مهْللكُهاَا قبل يوم القياام قبل يَوْمِ القياامَةِ أَْعَذبُهاَا عذابًا شدَديد كانََ ذلكَِكَ في الكتاب مَسْطُور وَما مَنَعنا أن نُصِلَ بالِالآياتِ إلااأَن كَذذَّبَ بههَا الأووللون.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 والالشَّجرَة الْ المَلعُونَةَ فيِي القُرآن وَلُخَوِّفهُم فمَا يزيدهُم إلاا قُغانًا كَمرا وَإِذْ قُلنا للِمَلَ إكَ تسْجد لِآدممَ فَسَجد إلا فسَجدد إلاِ بليسَ قَا أَسْجُد لِمَنْ خَلَقُ تطيناب قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَوْ يُرْسِلَ لا حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أََمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُمْسِلَ عَلَيْكُمْ فيُرسل عليكم قاصفًا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَؤُلَا إِنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدِكِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بِهِ علينا وكيلا إِلَّا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قُل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ تُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَافٌ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 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بِهَا وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وَلَمْ يكن له شريك في الملك ولم